Allah rastov, Allah rastov, laa ilaha illallah, Allah rastov, Allah rastov, wa illallah minyhant. Innan järjellä säädä ylhääman, wahtairun yli ylhääsaatot, mahollilä säädä ylhäämärä, Thank <laughs> سيارية الرباطة من ان الله عز وجل سيبلى وهذا السولة ببركاته ورحماته لسائه المصطفى صلى الله عليه وسلم ام ايمن من الجنود والخير والبركات مرتع له من؟ مرتع له حريمة حلم وبعادة قابلة التي استقبلت اللهم كما امننا منه وانباره فلا يتحدث بيننا وين محجد وين خيرنا وين خلق قولي الان وعصف الله تعبدو من الواجه الله الله الله يا رب العالمين يا رب العالمين كنا فلنسوتكن الله تعالى أعلم والله ما تعلم الله علمنا وما نعرف إلا عجبنا في الدنيا أنت أصلح تقرأت كفراتك لربك عن ذلك أنتو من من المخلوقات أنتو من عليك فما داعي شبعت بشكل أن لا تكون هذه الألعاب ضارة التي نسمعها ولا فيها صور بذات الأوراق لأن ذلك منهين عنه, عنه كما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المؤذعة على إخواننا من المستجنة والأجنان والمقرار والمساكين عفا الله عز وجل أن يخذ الصرورة على قدمه كما يخذ الصرورة على قولنا هؤلاء كما لا تعد عن عز في هذا الجوء فليس العيد يوم معصية وليس جديد يوم في اللي ما يرضى الله عبدالله فاليدو العيد كفاعة واليدو العيد كتقرر للطولات عبدالله أكيرا أسألكم جميعكم عزة وزولة أن نمنع وزولة عناعي أن نمنع الزوارة المقابل في هذا الليلة فإنها ليس من المسلوط العيد للأحيان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نود تقديم توثيق يا بنا عن عاصيره ونتمنى المباراه التي تقيمها على الويب اختار الله المره الاخيره الى كل مكان فقدر الله انكم ان الله علينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والسلام عليكم ورحمه الله